بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدوء وبشرى للمؤمنين. هدوء وبشرى للمؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون إن الذين لهم أعمالهم أولئك الذين لهم شؤوم العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وإنك لتلقى القرآن من لدن إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قُرْآنًا عَلَّكُمْ تَسْتَوُونَ فَلَمَّا جَاءَ نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقعصات وَأَلْقَى عَصَا فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّامُدْبِرًا وَلَمْ وَلَمْ يُعَقِّبْ Ya Musa, la tak khaf, inni la tak khaf, laddi al mursalun. Ya Musa, la tak khaf, inni la tak khaf, laddi al mursalun. Illa mau, zulma, thum, badal husna, bagus, ولم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم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 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوم فاسقين إنهم كانوا قوم فاسقين فلما جاءتهم آيات مبصرة قالوا هذا سحر مبين فلما فَأَخْرَجَ السِّحْرَ مُبِينًا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَمَنْ ذُكِيَ فَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء. وقال يا أيها الناس علمنا إن هذا له والفضل المبين.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 نمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم حتى إذا أتموا على واد نمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم. قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فتبسم ضاحكا من kau lihat, dan Rabb aku uzanii an Ashkuran yamta kallati an yamta alee wa ala waladii wa an ammal salihan. Wa an ammal salihan, terdahhuhu adhikinii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 لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أو لا بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما ت暮لنون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تحلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ قال سأنظر أصدقت أم كنت من الكاذبين؟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 117. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم 118. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ألا تعلو علي واتوني مسلمين ألا تعلو علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالت يا الملأ أفطوني في أمي ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوتي وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالوا نحن ألو قوتي وألو شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأرين؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعز أهلها أذلة. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناضرة بما يرجع المرسلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناضرة. بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فلما جاء بل انتم بهديتكم تفرحون بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتيانه بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله ارجع اليهم فلناتيانه لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قال ملؤ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن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 وإني عليه لقوي الأمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال الذي عنده علم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 قضني ربي ليذلني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم ومن كفر فان ربي غني كريم قال نك لو لها عرش هانا انظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون قال نك لو لها عرش هانا أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون؟ فلما جاءت قيل أهاك ذعرش فلما جاءت قيل أهاك ذعرش قالت كأنهه قالت كأنهه Wa a'utina al-'ilm min qabilha, wakunna muslimin. Wa a'utina al-'ilm min qabilha, wakunna muslimin. Wasadhhaa ma kana ta'budu min duniillah. Wasadhhaa ma إنها كانت من قوم كافرين إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخول الصخر قيل لها دخول الصخر فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّمْرُدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّمْرُدٌ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاه صالحا أن يعبد الله فإذاهم فريقان يختصمون. ولقد فريقان يختصمون.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 لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا الطيرنا بك وبمن معك قال الطيرنا بك, بك وبمن معك قال طائركم عند الله وقال طائركم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 ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وإنا شهدنا مهلك أهله لَصَادِقُونَ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 لكان عاقبه مكرهم ان لدمنهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لاايه لقوم يا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 ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من ذون النساء أئنكم لتأتون الرجال شهوة بَل انْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ بَل انْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا إنهم أناس يتقهرون إنهم أناس يتقهرون فأنجيناه وأهله إلا امراته قدرناها من الغابرين فأنجيناه وأهله إلا امراته قدرناها من الغابرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ نَقَرًا فساء, فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى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 لكم وأنزل لكم من السماء ما فأنبتنا به حذاء قذابة بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ هم قَوْمٌ يَعْدِلُونَ بَلْ هم قَوْمٌ يَعْدِلُونَ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 وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُبْتَلِيَ الرء اذا دعاه ويكشف السوء او يجعلكم خلفاء الارض ان من يجيب الضر اذا دعاه ويكشف السوء او يجعلكم خلفاء الارض الاله مع الله أإله قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يُرسل الرياح بشغَّ بين يدي رحمته. أَإِلَهُمَّ أَلَا هُمْ عَلَى اللَّهِ. أَإِلَهُمَّ أَلَا هُمْ عَلَى اللَّهِ. تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهٌ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلِ الدَّارُكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ بل هم منها عمول وقال الذين كفعوا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وقال الذين كفعوا أئذا كنا ترابا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا اساطير الأولين أفسرو في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. أفسرو في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ولا تحزن عليهم ولا تكن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 القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإنه له ورحمة للمؤمنين. وإن له دعوة ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه. إن ربك يقضي بينهم بحكمه. وهو العزيز العليم. وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على الله انك على الحق المبين انك على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمم الدعاء اذا ولوا مدبرين وانا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا من برين وما انتبه هذه العميا ضلالتهم وما انتبه هذه العميا ضلالتهم إِنْ تُصْمِعُ إلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّنَا سَكَنُوا بِآيَاتِنَا لَا يُنْقِنُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً نال ارض تكلمهم ان ان اسكنوا باياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ويوم نحشو حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا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 وَيَوْمَ يُنفخ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ من فِي السَّمَاوَاتِ ومن فِي الْأَرْضِ إِلَّا من شَاءَ الله. وكل أتوه, وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله الذي أتقن كل شيء. إنه خبير بما تفعلون. إنه خبير بما تفعلون. من جاء. من جاء ذي الحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل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 انما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين